الحمد لله رب العالمين والسلام على الشخص المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لأجمعين وعلى قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السبحان المعوق الخامس التفريط في طلب العلم في الصغر إن الإنسان لو يوجد أناسا أصغر منه سنا وأكبر همة وجدهم من السدقين في حلقات العلم نعم يوجد أولئك ويتحسر على أوقات ذاتذت من عمره ولن يستغلها في الطلب والحفظ فإذا ما كبر وكثرت أشغاله وكثرت التوارث عليه آناء الليل وأطراف النهار تعكر مداده ولن يستطع أن يتهيئ للتحصول كما لو كان صغارا خاليا من الأشغال ولهذا قال الحسن طلب الحديث في الصبر كالنقش في الحضار ورجل الله عنهما ربنا قال فتقضى قبل عند ثوب قال هل عبد الله وهو البناني البكري وبعد ان ثوبوه وقد تعلم اصحاب فقد تعلم اصحابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم فذاك الاقول اكثر الحمد الله صلى تعقيب البخاري على هذا القول احن اقول ان الافضل هو التعليم الصقه اذا فاتت الصغر هنا كل بخاريه وبعد ان تسود وقد تعلم واخرنا السنه في التجاره الاسلاميه ايضا التعلم في ايوه ولذلك نرى كثير جدا من اهل العلم والحظ بعد ال بعد ال40 وبعضهم بعد ال80 فالمساله يعني فتوح من الله عز وجل انما الانسان لا يحدد نفسه ولا كل ايوه فثاني علمهم كثير وقات العمر وكذا ابدا إنما يبدا ثم بعد ذلك يبارك الله عز وجل له في سعيه وفي بركته وفي همته في بفضل الله عز وجل الاشياء دي يعني, السرد يعني السرد. قومهم. يكون له سعودي يعني سوق يعني هو الموضوع يعني تمام يعني متواصل في النقاش دي تبادي الأخي قبل أن تتلى الناس وقد أن تتلى بكثرة المشاوي وقبل ان تندم كما ندم كثيرون عليك باستغلال وقت الصغر في الطلب لا يعني هذا أن الإنسان يقمط ويأس إلا لم يتبارك وقت الصغر بالطلب بل إن العمر كله زمان لتحصيل العلم لأنه إجادة الله تعالى يقول يَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيمِ يَأْتِيَكَ بمعنى الموت يعني ليس لعمل ابن آدم نهاية إلا النوت كما قال الحسن يعني الإنسان يظل عابدا حتى يأتي النوت فإذا قلنا متى يعني إلى متى نعبد نقول حتى نموت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيمِ معارك السادس قال عذيك عن طلب العلم ومن أسياد هذك العذيك بجعل التفرر لمتابعة أحداث العصر ولمعرفة الواقع هذه الكلمة جميلة جدا من الشيط قال معرفة الواقع والذي يتابع الأخبار سيكون عنده معرفة بالواقع ولكن ليس عنده فق بالواقع ليس فق الواقع معرفة الواقع معرفة الواقع سهلة وميسور أي نشط اخبار أي جراهة تحكي إليه الواقع. فإذا علم المعلومات لا يظن أنه فطير فطير في الواقع يعني كثير جدا من بعض الجماعات يشغل على إخواننا يقولون ليس عندهم يثق واقع ويقصد بذلك أنه مش مطاع على الأخبار نقول لا ثق الواقع معناه الفهم في الواقع والفهم ده يكون بعد أن يأتي بالأخبار يجمعوها ثم بعد ذلك يضعوها على قواعد لفهمها ترتيب معين نظرة معينة حتى يصل الى نتائج معينة ده في الواقع إنها معرفة الواقع فالإنسان التفارغ لمتابعة الأحداث والمعرفة الواقع وتقصيره في طلب العلم خاصة إذا كان فرض عيني يبقى إنسان ده فعلا يخزي من حيث لا يدري فمعرفة الأخبار الكثيرة ماذا تتنفعه؟ الأصل ومعرفة دينك الاطلع على الأخبار قد يكون بشكل طرف كالآن سريعة أن يكون عندنا صفحة في سبب ويدكر عليها مثلا ساعة فيعرف الأخبار كلها من الأخبار اللي باعتها هذا فأخذ بالك يدكر مثلا واقع إخباري نمودة نص ساعة أو يتابع أغلب الأخبار التي تحدث فالأمور تشابه يعني أنا أعز أقولك من التاريخ والأيام كلها بها تشابه عجيلي يعني فالإنسان لا وقته بمثل هذه هذي هذي والإنسان لا ينقص يعني ويصرز يعني ناقصاً إذا لم يعرف خبراً يعني خبراً انت عرفت الخزافي مات قبل إيه المشكلة؟ ماذا لا يضب؟ ما في بالك؟ نعم هذا البال يختلف الناس في ويوجهم فيه بين إفراطٍ وتفريطٍ ووسط والأولان على خطأ إن طلب العلم يخصك على أن تعرف واقعك ولم تستطيع أن تعارج نازلةً أو حادثةً نزلت في واقعك إلا بأن تعرضها على الميزان الشرع قال الشاعر والشرع ميزان الأمور كلها وشاك دم لفرعها وأصلها نحن ان أن نقول أننا عندنا كما قلت كده وهو كرر وده كان من الخيم أيضا أن عندنا امران الأمر الأول هو المعرفة بالعلم الشرع الأمر الثاني تنزيل هذا العلم على الواقع فينبغي معرفة الواقع التي ستنزل عليها هذه الآيات والحجم صح كده؟ الله. اللي هو احنا بنكلم على توصفتك في كلمة ملاطم حكم هل هنا النازلة صحيحة مقتضية لهذا الكلام ولا غير صحيحة اللي هي مسألة, مش مسألة جمع الأخبار المسألة مسألة دراسك وفقه ليه بالواقع المشاهدين أما من عزف عن طلب العلم والحفظ وتفرغ لمتابع بالجرائد والمجلات وصد كل جهده ووقته في قراءتها ثم أخذ يعارج تلك القضايا ممن يجوله القاصر دون الرضيع إلى العلماء هذا الذي قد خسر ولن يعرف قدر فسارته إلا فيما بعد كما قال القائل إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا مدنت على التفريط في زمن البدل إن ممن يستنكروا وينتقدوا أن ترى شاكا من شباب المسلمين وممن يظار على حرمات الله ورازل في الدمع والدمع على حرمات منتهكة إِنَّ من العيبِ في حقهِ أن يتهاونَ ببعض المعاصي كالغيبة وممينة وغيبة وأنت راضي جاهلاً بأيسر الأحكام الشرعية فلا يصلي السلاة النبوية فلا يصلي السلاة النبوية الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلّه كما رأيتم لأصله ولا يتوقع إيباع النبي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من توضع كما أمر وصلى كما أمر وغفر له ما تقدم من جنبه زنده فراه جاهلا لإذكاء الصباح والمساء فراه مفردا في أمور محفظها صغار الطلبة لقبل كيلرهم فهذا من مباشر الشيطان ولقد كان شريف الإسلام بن كريمه رحمه الله من أعرف الناس باقعه وكان من أجل الناس بما يدير حيله من الدوائر ولقد قامت في عهده فتن وحوادث ونوازل لكنه قال علم وحصل جن وصور من العلم فبالذات أصبح والي محمد تلك الحوادث التي نزلت فيه وسمعه ويدرك جواز عنه في الكتاب والسنه أو في اصاه او في اصول العلم وقواعده ومنها دار الجدل واختلف الناس وتباعدت اقوالهم فانه ما انزل الله من داء الا وله دواء وَلَمْ تَنْزِلْ مُصِيبَةً أَوْ نَزِلَبًا إِلَّا وَفِي الْكِبَارِ ما مَا يُصِلِحُهَا وَهَذَا أَمْرٌ لَا, يش... لا شُكُّ فِي جِسْنَهَا ماذا كان آيام الآياء ولن... ؟ ومع ذلك ندم ابن دايمية في آخر حياته أنه لم يتفضل من القرآن. مع أن ابن دايمية عنه أنه كان يعلم في كل آياء أكثر من مئتي تفسير فإذا ما ذات ندمه فأنه لم يتفضل مع القرآن و... رنس ذيخي فتخيل ماذا مع جهاده وكل هذا يعني نحن نفكر أيضا في ما نحن في الدماء كامل الواقع كما كان يجابل يعني اشوذها في الباطن والاحوال فمثلا يقابل الطوائف الرفاعيه جماعه يعني, يعني يدخلون النار ويخرجون منها طب طيب انا ادخل معكم النار ولكن بشرط أن تغتسلوا بالخل والماء فرفضوا فقال له بعض تلامزتي هل كنت تدخل؟ قال نعم كنت سأدخل قال وكيف تحلق نفسك بالنار؟ قال إن, إن المؤمن إذا اضطر إلى فعل شيء لحفظ الديانة نصره الله عز وجل يقول لي بعض تلامزته قال ولكني أيضا علمت أنهم لم يدخل قال وكيف قال فإنهم يلينون أجسامهم بدون الضبابع التي إذا دخل صاحبها النار لا يحترق ولذلك قلت لهم اغتسلوا بالمهل والفل أزيل ما على جلودهم من هذه الدهون فإذا دخل احترقها فنفهم إيه اللي بيحصل بعضهم يأتي يسألوا يقول له ما لكم إذا ذهبنا بخيولنا إلى قبر الشافعي؟ رجع وظل مريضاً كما كان وإذا ذهبنا إلى قبر كلان وكلان أي من أوليائهم رجع الفرس سليما معافاً ترد في أنت تقول إيه؟ فالذي ما فيهم الواقع اللغتين هو عمره طبيعي جداً الفرس إنما يتألم مما في بطنه وفي أحشائه من غازات وغيرها فإذا ذهب إلى قبر الشافعي تتنزل عنده الرحمات والبركات فساعتها لم يجد شيئا يهيجه فيضجع كما كان اما اذا ذهب الى قبر من تدعمون انهم اولياء والبهئم طرأت عذيب الموتى فرأت عذيب هؤلاء تعرك باطنه فخرجت مثل هذه العشرين فالرجل فاقي شوف يرد ازاي يعني اية من ايات الله في فهم الورق حاجة جدا يعني تجد مثلا بعض الناس يمر مثلا على التطر وهم يشربون الخمش فكله احد هذه عن للمنكر يقول دعهم فاننا كانه اذا استيقظوا سفك دماء المسلمين لا خلوا ذنهم ده فهم الواقع وان النظره الضيقه احيانا هي اللي بتجلب علينا البلاوي التي نراها البلايا التي نراها وخد بالك كان نظره قصيره دليل يعني تخيل لو اني واحد مره عايز اتخلص منها وقال له اتقي الماء والخمره والبتاع والكلام ده كله. نظرة ضيقة. ليه؟ لأن الرجل يوميس فيك الدماء هيقتل أنه سيعتدع الحرومات يخليك في اللي هو فيها. ده, ده فاهم صح. إنما عدم الفهم في الواقع يسميه مشاكل كثيرة جدا. زي مسألة الانتخابات مثلا ودخول مجالس الضعب وإفراط المتفرير. وفي ذلك وما زال من يفكر بالنظام ولي العهد ووري الأمر يترك بنفس الطريقه نظره بيته دي لا يحاول ان يفتح عينيه على الواقع انما يناظر في المساله وينظر لها من من فوق ابره فالا لا يرى واقع ولا قد يرى حتى اقوال المختلف في المساله فنقول لا تنفتح على الشواغل التي يعني من القبيل انها لا تزكيت فعل الذكيه الحقيقي يبقى ينفتح يقعد قدام التليفزيون دي الساعات لمتابعة الأخبار ويزيل من برنامج توقشو اسمه كيبه لبرنامج آخر ومن واحد لتالي وقد تكون إبراه متبرجة يقولك ده ضرورة هزينيكها بالواقع وقع إيه بقى الكلام ده لست تحتاج ليه بفضل الأعزاء وقع فإذا لك عندكم مثلا ملونة لتالي أخوان لتالي بعض المواقع هتعرف من الأخبار هل تعطي قضية ولو لم تعرف الأخبار هزا لا يضروح يعني ده رفض يوم وده لك سنة يعني كلها أمر واحد يعني فيوقى بيه ان انت ما تنشغلش بمثل هذه الامور بادعاء فهم الواقع لان فتح الواقع هو غير معرفة الاخبار السهالي ومعرفة الاخبار ده اي يعرف من ليس له فهم اصلا يستطيع انه يعرف الاخبار صح وإلا احنا في رجل الشرعي العادي يبعمل اخبار عنك انما هذا لا يدفعنا ان انا بقى اطلق المذاكرة وابتأه باعدادة لفلان ربع لفلان يبقى اذا هذا مضيعة للعمر ومضيعة الوحي في ملاجهة السلام <تسفق> <تسفق> القبول اللي عام لها تنزل القبول او ديابي جاء بركات ماذا جاء بركات؟ الخضره اما روضة من يعني زيارة من اللي ميل البركات <تسفق> اللي ينزل؟ البركات اللي عليهم همه الخير الكثير اللي ينزل على الموتة بفضل اعزا جل ثم عمليهم طب مش معنى البركه ان البركه بتنزل بركه منتقله اصابت الخيول هنا ماشي الايه اصابت الخيول منها في الشويه ايه بالبركه ده بروده العذاب عند قبر الشافعي شايفا النعيم اللي الناس فيه مفيش عندهم عذاب الشافعي لا يعذب فضلا جده تاخد <تصفيق> بالك فساعتها ايه ساعتها مش هتقص فالناس بتنعب جوا ما, عند... ما فيش عندها الطراب يعني نتخذ ذلك هل الشاكية ونعب في القبر ولا لا؟ والله هل الجذم بذلك قولان لأهل العلم؟ هل الشاكية في الجنة اللي لا؟ قولان لأهل العلم ففد ذلك أن منشطهر بالصلاح ودع صيته في الأمة بهذه الطريقة فقال أهل العلم يقول أنه في الجنة ومنه ابن ديميل ففد ذلك ونقل القولين في الفتاة المساله التاسعه ده اجماع اجماع على فضل الشافعي ايه اللي طبعا بقى الروابط والكلام ده مش معانا في الاجماع اصلا ان انا من الحقائق المقرره الا ما يقولون ومن عرف الشافعي يعني اللهم صل الله أن يجمعنا بيه اللهم صل وسلم وبارك فتزدية النفس أن يحب الشخص مدح نفسه لأن يطفي على نفسه ألقاباً لأن يفرح بسماء ثماء الناس عليه لا شك أن ثماء الناس عليك من عادل بشرات كان سائل أبي بريض رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عم الرجل يعمل عملا فوراه الناس فيحمده فقال عليه الصلاة والسلام تلك عادل بشر المؤمن هنا هو لم لم يقصد لذلك يعمل عملا هو عمل العمل دون ان يقصد مد الناس ايه اللي حطاه يراه الناس يبقى هو لم يقصد ان يرى الناس عمله ولم يقصد الى مد الناس واضح معا. لكن الحذر كل الحذر ان تنضح بامر ليس فيك وتفرح بذلك فحذر حذاري ان يكون هذا من شأن وشأنك يتذكر كل وجه تعالى متذكر كل وجه تعالى في جن قوم يعبدونهم ومدعو بما لم يفعلوا بما لم يفعلوا ثم تذكر ان تزكيه النفس في الغالب مزهومه الا في بعض المواطن في برادات شرعيه يقول ربنا عز وجل خلق ذاك وانفسكم واعلموا من الثقه يبقى اذا القاعده الاصيله انه لا يجوز تزكيه النفس دي القاعده لها استثناءات لها استثناءات ضوابط الشروط فاذا قالت على فلا وزكوا انفسكم لما يرده اعلم بما في الطهر واضح ويضم ان لا تزكوا انفسكم اي لا تصفوها بالذكاء الذكاء المعنى ايه الطهره من العيوب والمكاره فاذا تصفوها فلا تزكوا انفسكم لا تصفوها بانها ذاتية اي طاهره وفي ذلك هو أعلم بمن اتخذ سبحانه وتعالى. يعني أنت مهما قيل عمك المذكة المبرى العالم العلامة البحر الفهامة هو أعلم من اتخذ هو أعلم بمن هو من أهل العلم ومن هو من صنيع صنيع يعني الناس ليس بأهل العلم الحقيقي. فهو أعلم من اتخذ دي خلها ينظره أن الله عز وجل هو الذي يعلم إذا كنت فعلا. طبيعاً كنت لها فليكن مغورك إلى الله عز وجل نعم فيضم أهل الكتابي فأقول ألم تر إلى الذين يذكوها أنفسهم بل الله يذكي من يشاء ولا يذلمون فكي لا ويقول عليه الصلاة والسلام لا تذكوا أنفسكم الله أعلم يهد البر منكم نعم يحق بالإنسان كما سلتا فأني بك نفسه في موابع كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خذائن الأرض إني حقيقا عليم هذا واضع سفناني أن يوسف عليه السلام رأى أن الملك لا يعرف إمكانياته ومواهبه وأن هذه الإمكانيات والمواهب هي التي يحتاجها الملك وعن طريق هذه الأشياء التي منحها الله بياها سيكون له تمكن يستطيع من خياله نشر دينه فطلب هنا الإمارة لذلك وقال اجعلني على قبل طلب الإمارة وفي نفس الوقت قال إني حفيظ عليم يعني ما تحتاج إليه في حفظ ما تحتاج إليه كوزير اقتصاد الحفظ والعمل عليم بالتصرف عند الخبرة وكذلك حفيظه على متئة مش مترس غير ينهب الأموال ومفت قوم كانوا يلقونه بكل مقفون اثي ليس بحافظ عليه فنسعو ضال عليه يبقى ده موضع استثماء يعني مثلا احنا بنقول لك وانا محتاجين حد يكتب والله مش عارف الجمعه القادمه انا ما اعرفش مين يكتب والله انا بكتب كويس يقول له تعالى واخد بالك لان انا ما اعرفش هنا ذاكر ايه نفسه ولكن الحاجة في البلد ليس بقى من الضغاد أن ينضحوا الناس وأن عليه كل ما يقص في مجالي يقول أنا معي كم دكتوراه وكم ماجستير وقال ليه مؤلفات كاملة للمكتبة الإسلامية وقال ليها مشكلة لكن الغارضة أن حب التذكية وحب ثنائي من نبات للشيطان على العباد فالحجر أن تكون ممن يفرح ويدخله العظم إذا ذكي بل يحفص على أن يسمع تلك التذكيات وإذا أردت أن تعرف خطر حب التذكيات فانظر إلى تقصيرك في الطاعة ثم انظر إلى الذي ذكتك هيا ترى لو كان يعلم عنك ما خطنا خطيئا عنه وما تعمل من الأعمال التي لا ترضي الله عز وجل لو أن ما خرجت لهذا الرجل أتراه يثني عليك؟ هذا كان يعني منهج السبب يعني يقولون لأصبع محمد بن واسع في الجيش يعني خير من ألف ثارث قرير ومع ذلك محمد بن واسع يقول لو أن للذنوب ريحاً ما استطاع أحد أن يجيب ثانياً قلنا في ذلك أول ان أن أنت أدرب نفسك أنت عارف مخصيرك أنت مقصر في كم حاجة أنا لا أرىك أن تنظر إلى النساء أمداء لا, لا أرىك أن تنظر إلى موقع الحياة إنما الله عز وجل يرأك وأنت ترى نفسك فأنت تعلم أين الخلق لو قيل لك يعني يا عالم وأنت تعلم أنك رحصت شيء أنت تنظر عند حج نفسك إنما لا كما قلنا معي مع الكلام لأنك أدراد بلد الإنسان على نفسه بصيرة لا. الشاهد من هذا أن يحذر الإنسان من تذكية نفسه وأن يحذر الإنسان من أن يبطي على نفسه القارن ليست له لأن من تعجل شيئا قبل أوانه روكب بحرمانه يريب الخواعج أنهم لا يجبون ذلك التي تنفع أيضا عندنا في الأصول والفقه من تعجل شيئا قبل أوانه روكب بحرمانه تنفع،, تنفع فين في الفقه لو أن ربلا له والد وأراد أن يريثه فأتى على والدي فقتله فهل يريث؟ نقول لا, لا الحديث طبعا لا يريث الخاعدة فهي كمان نقول هذه الخاعدة أن من تعجل شيئا قبل أوانث عوخب بكلمانه واضح؟ هذه خاعدة معوق الثامن عدم العمل بالعلم عدم العمل بالعلم سبب من أسباب نقص درجه العلم ومن اسباب كلام الحجه على صاحب العلم ولقد ضمن الله من كان هذا شأنه فقال سبحانه وبل مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فعدم العمل بالعلم سبب رئيس من أسباب نقص درجه العلم ولذا كان السبب أحرص الناس على العمل بما يعلمان فهذا الصحابي الجليل ابن مسؤول رضي الله عنه يقول كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجارزهم حتى يعرف معانهم والعمل بهم فهذا علي أن رضي الله عنه يقول يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا التحق لأن العلم والعمل قريناً إما إن, أن يجتمع أن يرتفع معاً وإن كان هناك علم بلا عمل فإنه حجة على صاحبه يقول بشر الحادي رحمه الله أدوا لتات الحديث فاستعملوا من كل مائة الحديث خمسة أحاديث مائة الحديث الألف هنا صيلاً يقول بشر الحافي رحمه الله أدعوا زفاة الحديث فاستعملوا من كل مئة الحديث خمسة حديث يعني كان كده مئتين خمسة كمية يعني لا لا لا لا لا لا غور الهرش غور الهرش ما هي غور ماذا ؟ زكاة المال فوق لا زكاة المال زكاة الزرع الذي يسطى بكلفة يعني هو سعى لأنه يحصل الأحاديث صح جدا فهنا كلفة فما قالش العشرة ما قالش عشرة عشرة أحاديث لماذا ؟ لأن العشرة يدوم كلفة هو يعلم أنها ستؤتى بكلفة وتعب فقالي بإذن وضعه بإذن ولماذا قال هذا الكلام؟ لأن الله سلم كما عند البخان حيث أبي نوسى قال مثل ما بعثان الله به من الهدى والعلم كمثل, كمثل الغيف الكثير أصاب أرضا فإذا هو كالمطر الذي ينزل فيصل إلى الأرض وأنت تشق الأرض وتتعب وتأتي بهذا الماء لهذا الأرض فأنت إذا عليك رغم والله أدعش استنبط كده بس واضح يعني والعمل العلمي يعين على تثبيت العلم واذا اردت شاهدا على ذلك تنظر إلى افكار اليوم والليله وافكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج من الخلاء والمنزل الى اخره لما اقول لك انظر الى عسار الاكل والخروج انك اكثر ملازمه لك من هذا انظر الى حالك, حالك. بسم الله واخيرك مره حقيقة ليس من أكلس وإن قال الأذكار خالها على عجل دون فه صح أحيانا نقول الأذكار فكرة جدا وأنا نفاجأ مع أن تعفين الأذكار جدا بهذه الأعداد لها أفض القلب التأكير يعني تخيل أنا أريد أن لك لا حاجة ليه؟ أحيانا نجزع على المصرد مع أن أنت كل يوم المصرد خمسة تلاتة وتلاتين بكام بمية خمسة صح كده مية خمسة مرة في اليوم بتقول الحمد لله بعد الصلاة صح؟ ومع ذلك قيمة الحمد لله مع الابتلال مش موجودة ليه مش موجودة؟ لان الحمد لله اللي احنا دعونا مراش افضل فعلا في القلب انا بتقول الاعداد هي الاعداد في الاقتلال عشان التركيز عشان ان المعنى يدخل الى قلبك فيغمره فعلا يا رب سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله تقول لنفسك بتاكد على نفسك المعنى وخاصه انها 33 واللي بيجي كذا 34 بيجي عشان كان تاكيدات مستمره على مساله الايه الافكار احنا بنرجع هنا المصدر ده ايه بالراحه طبعا صح نفسي واياكم والله أنا, انا عارف الكلام ده واحنا الواحد بينسى الكلام ده والله لو أن الإنسان أراد حفوها فإنه سوف أحفظها لكنه سوف ينساها بعد حين لكن لو أنه عمل بها من ظهره فإنها تبقى راسخة وبقدر العمل بها كثاب رسوها يقول الظهبي رحمه الله عن زمانه وأن اليوم سنذاقيا من العلم القليلة إلا القليل في أناس قليل ما أكل من يعمل منهم بذلك القليل فحسبنا الله ونعم الوجه فإذا كان هذا كلام الزهدي في القرن الثاني الهجري فما ذلك بحاله اليوم فلجانا على كل واحد أن يحسن الزمن بربه وأن يجاهد نفسه والله تعالى لطيف بهواده ويرزق من يشاء وهو القليل العزيز أفل قارئ إن هذا العلم الذي أعطان الله إياه يحتاج إلى ذكاة فذكاة المال ربع, ربع واشره وذكاة العلم أن تعمل به وأن تعلمه كما قال الشيخ محمد ابن عبد الوحاضر رحمه الله اعلم رحمة الله انه يجد على كل مسلم ومسلمة تعلم اربع مسائل الاولى العلم الثانية العمل به الثالثة الدعوة اليه الراضعة الصبر على الاذا فيه فبقدر ما تجف؟ فبقدرها... تجد... لقدرنا في ذلك هذا العلم يركيك الله عز وجل خيراً لا يتتوقع مدخله عليه كما قال الله عز وجل ومن يستقل الله يجعل له مخرجاً ونخل هنا كلام الشيخ المبارك تعلم محمد بن عبد الله نخل لك الإلقابة من الأصول للم أو الثلاثة, الثلاثة أصول قائلات الثلاثة سنوات نصيحة ورده ليكو هذه الثلاثة أصول المذنين والأربعة قواعد المذنين باقي مسائل الجديه المدني الموتور الصغراوي ده وقبل قلت قاعد مستني الاكل يروح قلت اقعد جنبك وكل يوم بص بس لايه في حته منها كده هتلاقي نفسك خلاص الثلاث اشهر هنا في خلاص القامه وبعدين نفسك خلاص في ساري اللي جت بدون بقى ايه يعني منقول بدون ايه بدون ان انا مضغوط وتعبان والكلام ده انت خلاص تخلصوا كل الليل الكلام ده فنصيحه يعني بس ان الكلام ده كلام فعلا يعني كتير يحتاج الاغنياء صوت في القدر كده اي نوع كثافه الياس واحتقار الذات يقول العلماء العلمي انا وانقى وفوق الاسلامي والبخاري وابن حجر والعلماء مشتركه في قول لا متعارض والله اخرج من من بطون الامه لا تعلمون شيئا ودعا علىكم السمع والابصار والاسئله ان تشكرون كل ما ذاق الرجل هذه الايه قاسم مشترك للناس جميعا الانديه والرياضه الصفات استطاب وضع الجنه والصحابه لهم فضل وخاصه و... وقصد الصدق في الخضرات هذه الايه تجمعنا جميعا ولذا لا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن نفسك ففي الوقت نفسه كما سبق لا تزكي نفسك تذكية أنت تعلم أنك ليست أهلا لها ولا تلبس نفسك طيبا أوسع, أوسع يومك يبقى إذا المسألة تحتاج إلى العجل إيه العجل؟ أن أعرف أين أنا فخبالك لا تقصير لا إفراط وأنا تصميم لأن الناس عندهم يبيض يسوي الحياة مش كده الحياة كلها ألوان فخبالك ألوان, ألوان كثير من جميع فهي حافظة إنما الله بذلس بالله بيأس ويخلص العاجب بالله فالذيك لا تحقر نفسك ولا ترفع نفسك عن خذلك كما قال أظن هذا الخول عن سفيان قال لا أحب أن أجلس مجلساً أرفع نفسي فيه عن الناس ولا أن أنزل فيه نفسي ولا أن أحقر فيه نفسي عن الناس يعني أنا كم ناس أنا الناس انا أنا أعلم أين أنا إنما لا أرفع نفسي تذكية الله ولا أحقر من نفسي أيضاً و أغمسها حقا لأن هذا من الظلم للنفس يَإِنَّ لَأْسَ وَعَدَمُ الثُّقَةِ بالنفس سبب عظيم من أسباب عدم التحصيل فالإنسان إذا رأينا أمعنا الله عليه من سلام في الجوارة ومن توصر الوسائل التي يحتاجها طالب العلم يأيض أن حجة الله عليه قائمة لا تحكرم نفسك إن كنت ضعيفا في الحفظ أو ضعيف الفهم او بطئ القراءه او سريع من كل هذه الادواء واسقام الفوز اذا صدق النيه وبذلت السبب يقول الامام العسكري عن نفسه أنا نفسي تحط خط تحت خط كده تحت صدق النيه وبذلت السبب عشان تستوعب بس الايه الكلمه دي لانها كلمه فعلا تحتاج الى عمق نظر لها يبقى اذا ما الذي تحتاجه مع كل هذه الادواء صدق نيه وان تأخذ بالاسباب لدفع هذه الاشباق انما غالبنا ينظر الى البداء فقط انا مش هارف احفظ انا حفظ بعيد انا بان سكتر اولا حفظت ونسيب طب وداء يبحث عن الالج ان بحثت عن الالج ستجد الالج بإذن الله تعالى فان الله لم ينزل دان الا وجد انزل له جواب وعالبه من علي ما هو جهد او من جهل. يقول الامام العسكري عن نفسه كان الحكم جاء يتعذر علي صوم القضاء صوم القضاء كان ثم عوضت نفسي الى ان حصلت كده ان طلع حطورته فصيله رغبه وقاتم الاعماق خائر نعم وقاتم الاعماق خائر مخترقا والله وبرده امم وقت خائر مخترقن امم حتى حفظه قصيلة رؤدة وقاتم الأعناق خالي مخترقه في ليلة وهي قريب من مئة يدين ولا شك أن هذا أتى من جهد, من جهد متواصل عادي نفسي الفكرة اللي انا ذكرناها أن العقل كعضلة الزراء وغيرها إذا نميتنا وإذا أملت ضعفة وزبلة ما هي ذي الحقيقة؟ أن الأشياء بالتدريب بالأمم بغير التدريب بتخصيل انت مهم للذاكرة فهتخل للذاكرة انما لو انت كل يوم دفاع على الزاكرة وكل يوم للامام هتلاقي ان الزاكرة يعني غصبا عنها لتفتح لك ملفات واماكن تتسع لمعلومات اكثر يعني انا اتقرأ في الابحاث ان الانسان لا يستخدم من ذاكرة ولا عقل الا واحد من مية في مية انت متخلين رقم هجيبها جيبها للباق كل الباقه دا ما يشعر الباقه دا في الفراوه الباقه دا ليه بالفور ايه؟ بسكلا اه بطر يعني عايز تاكتل يعني اساكي كل بسكير شعبه اه الفور تاين مواد معينة بتفرض بتبدي استخاء للجسمس يعني انت عارف وضع يقول لك كيف الفور يتنح دا يتنح ليه؟ والله اني كان كل ما يكون مرتفع انا قلت له انا كنت اتجيه في السنه دي بس الله يرحم الله خيره ااا كان اتكاف معانا ابو حمد دخلت اليوم كده لقيت راسه بضمر بقى وبيتوجع ايه مالك هالفوني ده كان مره طول ناس خلاص كده جنب الاخر الله يشهد والله احنا لينا الجاي ان شاء الله بيقولوا <علم> ان احنا زي ما كان شوال غير بال والله المستعان فكري الاول ما طلع فات وقال اول حاجه لابد المصريين ما ياكلوش فول اه طيب اهلا اهلا لا احنا نقول ان فيه اكلات فيهم بتساعد على نمائل بتساعد لجرام الدم للوصول الى ها؟ ايه؟ يعني الاصل لا اصحر جدا انت في البلد الحاجات اللي هي كلها بتدفع العليمية فعادل بتنجام طبعا ده بقى ده ده كتره برضه بالإثنان بي... <تصفيق> الأعلى اه يا مريز بيه برضه بي على الموخ يعني سالك بيه الدم يروح بكترة المعدة عشي رضو صالباحة هنا انا بو عشان كده يعني كوله ضغير بسوك برز لاو اردد المسي مقارفين جانوا بسوك برز مستقسيم بقى تبقى لان انا فهم الواقع برزو تلبزو تعالف ايه وقول عدين ماشي افنا عقا فيك الواقع المره ولا اوه ولا اوه اوه اوه كده انا بقى ده لفت بقى اصابتوا ما اصابتوا هذه الخنطرة والله يتعلوا زهادوا عن دينا شوي والله <تصفيق> يكونوا في الخنطرة والله وصف الله في زجرة اللي هو انا كتاسم انت في الخنطرة الله بك سبحانه. سأكون بيتهني بس ألهم أكبر بأكبر بأكبر. إذن إياك رعاك الله أن تحقر نفسك بأن أقلص النية لله وقبل السبب واستغل لوقتك. وسأقرأ أنك حصلت خيراً ودعلك فنداً كل المدى على ما ذهل من الأوقات التي لم تستغل لها. بكلب ألت حصيل. وأنا بقوله جرب كده. اللي بيقوله أنه ضائف الحفص. أنا بقوله جرب. امسك المصحف النهاردة وانا هقولك اعي اختبار هتشوف نفسك نحفظ الظلالة افتح المصحف على اي صفحة او على اي جزء انت هتحفظ منها والصفحة الواحدة ده انا بنقول لبقى الحفظ هو الصفحة الواحدة قد اقراءها وكررها تكررها كم مرة؟ عشرين مرة قول انا هتكرر دي عشرين مرة وانا هقولك انت هتحفظ الظلالة وجرب كده ساعتها فعلا زي ما الشيط يقول هدين فعلا انت تتمنج اقرأ كل صفحة عشرين مرة يعني لو كل صفحة في اليوم يبانى اخلص القرآن في سنتين ويكون خلصه يعني مش اثناثة ثانية الموضوع عشرين مرة دا ما يخليش الصفحة اثناثة مرة تانية صف الملك وجرب كده بيرربه اليلادي كده ان شاء الله ويقولولي ايه, ايه الوضع يعني منذكير عم ليه ماشي وقرأ ما قاله ابو الهيال الاخري حكّل عن بعض المشايخ أنه قال رأيت في بعض كرى النبط فتن فصيح اللهجة حسن البيان فسألته عن سبب فصاحته مع لقنة أهل جلدته فقال كنت أعمل في كل يوم إلى خمسين ورقة من كتب الزاحر فأرفع بها صوتي في قراءتها فما مر بي إلا زمان قصير حتى صرت إلى ما فرى هذه بقى العين صحّح لان بعض الاخرى يشتكي من مسألة اللغة وانه مش عادة يقرغ الكلام الصح وانه مش عادة يتكلم في الخطار الصح انا بقول له احد العلاجات ان انت بيب كتب التراثية القديمة وتقرغ هذا انفع من تعلم النحو نفسك يعني انت تعلم النحو لا بأس عشان تقرر به ليه مرتفعة ليه موصوليات كلمة تتفححها على الاقل الحاجات الاساسية الفعل والمفعول والكلام نفسك انما لن يستقيم لك لسان إلا بالسمع وإلا من ايه بالكلام زي القران بالظبط القران لا يضبط فعلا الا بالسمع والاخذ عن المشايخ فمهما تسمع انت ومهما تسمع لنفسك لا يمكن ينضبط لا يمكن لا بد من السماع ولابد من المشافهة هو نفس الكلام في الاول وازاك انا يعني كنت معاكم اكبر منكم كنت بعمل كده بجيب كتب من كتب المقامات بجيب احاديث معينة والحاجات اللي بحس الناس ايه تقرأ ولما يقرأ انت عارف اقولك على حاجة بتوصل لمرحلة ان انت عندك السماع اللغوي بحس اقولك انت ممكن وقت كده بتسمع خطيب مثلا لو انت متمرس في اللغة تستشعر ان الرجل ده غضل بس ممكن ما تتمش عارف غضل تحس في حاجة غريبة حصل وفي بالك فيه تكة كده الضرب حصل في قلب الكلام فده بيجي من كفرة من كفره المماركه كفره المارشه معنى يعني كروت بسيطه كتب مش مشكله مم. عليها طبخ نفسي اه هتبقى هتبقى مثلا لو لو حاجات تبقى ساده خفيفه هتبقى مثلا بيوان مثلا ابو تمان كتب هات مثلا كتفيك كتب كده بتنزل من اللي هي اللي هي فاته نفات الغصرة دي اللي هي فاها بقى محمود سام البرودي اللي تعدي ديوان الخنساء ديوان اللابيل مزيت انها عليها التشكيل بدحها ومعاني الكلمات تحت طفل ذلك ديوان اللابيل جميل جدا في نمرات الورد ده في حاجه زي دي بتا؟ امم فالورد بس انما الثاني كلامه يعلى شويه بتحس ان انت لسبك ايه ايوه يروح ويجي كده وتجيب الكلمه وتفتح وتضمه فكده ايوه و... دي ماشيه معايا انا شارك مثلا خلال مثلا قال في بيت مثلا كلاهي. كلاهي تمام برضه كويس جدا كيف بقى المقامات؟ المقامات كوسة قوي وامتعة يعني مقامات الحريري المقامات دى ك... يعني كلام ما... على... على وزن معين بس منفور وفيه سجع وفيه جناس وفيه أشياء فيها اللي هي العربي تعدى هكذا أفت الحمام اللي هو التعباني يعني ديه تعبين؟ تعدى هكذا مقامات الحمام تحباني ولده انها تجزء <تصفيق> من المقامات بتاعت تدير الزمال لهم اه وخط الحريري بقى ايه اللي بيعمل وهتشوف بقى دماغ الناس دي يعني كلمه مقامات المقامات الحريري تقراها من اول كلمه الى اخرها فاذا رجعت قراتها من اخر كلمة الى اولها كانت نفس المقام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <دينا عقل>. <تصفيق> <تصفيق> يعني الناس دي فعلا يعني بارعه في اللغه بطريقه عجيبه ولذلك في المقامات تقريبا مش عارف بقى غير ان البطل بتاع المقامه كان اسمه ايه حاره المهمات تفضل لان كل الانسان الحارث حارث ونابط ازقوا الايه ازقوا الاسماء حيل وخلص الكلام ان شاء الله فدوسوا بنفس الطريقه وهنشوف النتيجه ان مع مسائل الحفظ اللي تجربوها ان شاء الله خالص ولازم فولد احترم نفسك وريكه من مجاهده الله البخاري حيث سهيل ما يدواه قال مدوانة النظر في الكتب يعني واحد يقولون الفطير يطير الحجيز كثير ما تنهاربش كتير اعايز اقول لكم الفضل ربنا علينا الدعوة الى الله عز وجل ليه بقى؟ اي انت خلصت فى الحين مدينة؟ بعد ذلك تشرحها خمس ستبعة خمم مرات خمس ده؟ يعني انت ايه؟ الكتاب مطبوع ومسائل واضحة والمسائل اللي احنا مثلا بناقول القاعدة الكورنية دي مرد كام مرد فمع مرورها الكثير وانت بتقولها للإخوة هنا وتقولها للإخوة ناك وتقعد مع دائما تتذكر معاك وتقول القواعد زي كده فتبدأ المسألة ايه؟ نوصل إلى مرحلة الرسوخ اللي اعنا بجيء لان انت مش طالب علم كهربائي طالب علم كهربائي زي المحقق الكهربائي كده بيحقق على الكمبيوتر يتعنيه حقق النور قطع وقف صح؟ هو ده ايه؟ ده شغال بالكهربائي عظيم كده عايزين طلبه العلم وهداك انت احيانا ممكن تقول لي يعني بعض بيدخل كده بيشتكي مني تقول ده شديد قوي وبيشدد علينا وحفظي انا و... لا انت تكون طالب علم الا كده هو انت عايزك ضعك اقول لك في خلال فن ونقرا 20 30 صفحه في بننجز وبنخلص وبعدين تطلع تقول ده انا خلصت صحيح مسلم ونيجي نسالك نقول لك النووي بيرجح ايه كده في مسائل فانيه ما تعرفش يبقى ده خلاص حاجه هو تقليصه في الذي معك الغزالي رحمه الله تعالى ابو حامد كان في طلبه للعلم يكتب ولا يحفظ في بدايه عمره فرجع من من الحج و معه بقى كتبه والله حصل مرة على جماعه من النصوص وقفينه لقوا اشكارها اشكار يا ابني هات المدعى يا ابني قالنا فصيرته خلف زعيمهم أقول له يعني إن في هذه, ال... إن في هذه الجرار شيء لا يفيده كتب فقال وما هي؟ قال علم تعلمته وحصلت عليه فضحت الرجل يقول أبو حامد كأن الله ألقى هذه الكلمة على لسانه فضحت الرجل وقال علم حصلته وقال حصلته وهو في الكتب يعني علم إلي إنت حصلته وهو في الكتب أنا خدت الكتب منك بقيت إنت إيه؟ جاء ما عندكش حاجة أصلا يبقى أنت حصلت إيه؟ قال فمن يومها؟ جلسته خمسة سنوات فحفظته ما يكتب فازيتها يقول لك الكفرة مش واحد يقول لك أنا خلصت عشرين كتاب في مش عادي طبعا خلصت عشرين كتاب في هناك يدبيت مصقف ينما يوم هناك معاك نقول لك قول حاجات صدامية بتعرض مسألة هتلاقيك كل ما عندك من العلم أظن وأحسن ومتهيئ لقاله صح؟ ينما فين علمك فين كلامك فين أدلتك؟ مش كمبول سامحوني احيانا بيبقى جديد بس انا بلصحته في لان ما يعني عنيت من ال..عنينة من الحاجات دي جتير خاصة انت اخذ بالك فانا بلصحته في لسه يعني السلم ولاد سالع الصوف اجا ماقوله بس انا جاين بادر يعانى فالمسألة الاحتاجة هي باي ان انت تشذو حقي تدوحلك والله اعتدو قاسين جدا يعني اقولك خلص كتاب وانت ضربت للكتاب فعلا ومتمتم فيه احسن ما اخلص 10 مجلدات وانا مثقف فيه. على كلام كلام و... قرات على كلامه وعجبني كلامه ولازم قرات كتب الفتاوى يعني الحمد لله ربنا من علينا بكتاب الفتاوى. بس انت قرات الفتاوى أنا... يعني كان من نعم ربنا ان انا اكثر واحد جبت الفتاوى صح؟ سنين. ليه ليه كنت بتقرا كتير؟ تخيل بقى في مجلدات انا قراتها كده. ترى عشان الشغل طبعا. طب لوحدي كده المجلد فعلا انا ما مش فاكر من الوحي ياخذ فالبالك فهي الفكرة في كده ان انت اريد انت حصلت ايه منها اعرفت كلام ابن تايمية وعرفت فيك وعرفت اصوله اللي كان ماشي عليها ولا لأ ماشيش اسمها قراءة فانتو خدوا دي نصيحة وجربوا جرب ان انت تحفظ الوطول التلات مش كتاب التوحيد لا انت التلات اصول جرب انت تحفظهم كده والله هتستطع من العين. وهتحس فعلا بدنيا تاني هتحس تاشع كما انت طالب علم وانت طالب فعلا محترم تتجربوا كده عاملوها ونلتقي كده وقولولي ايه بالتجربة عاملتوا ايه في الحاجات اللي اقوللك على ليه البسيطة دي اعتبروها مش واجب بس اعتبروها يعني ايه من باب إن انت بتدفع نفسك يعني فلا ولا شك انا ترك المعاصم من اعظم الاسباب التي تعينوا على الحفظ فالشفى يقول كلاما جميلا شكوت الى وكيانس وحفظي فأرشدني الى كارك المعاصي فقال علم بأن العلم نار نور الله لا يلتخذ كل قولي هذا أستغفر الله